لآن لا آل القرآن ل ا ح موسوعه د لله ا ل م ن ا ل ر ح م ا ل س ي م ا للعلوم إياك الاسلاميه د ن ا ص ر ط ا ل س ت ق م صراط ا ل 「私たちは今日の夜 t h a n